ونرى البعض الاخر يدعو للخلفاء والصحابه والاولياء فما حكم الدين في ذلك قال المؤرخون كان بلال اذا فرغ من الاذان يقف على باب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله حي على الصلاه فلما ولي ابو بكر كان المؤذن سعد يقف على بابه ويسلم عليه ويدعوه إلى الصلاة وحدث مثل ذلك أيام عمر وعثمان ومن بعدهم أيام الدولتين الأموية والعباسية كان المؤذنون يسلمون على الخلفاء والأمراء ويدعونهم إلى الخروج للصلاة بالناس وانتشر ذلك في أيام الفاطميين تعظيما لعلي ولآل البيت ثم أبطله صلاح الدين واقتصر السلام على رسول الله ولم يجعله قاصرا على المسجد السلطاني بل أمر كل المؤذنين أن يقولوا ذلك في بعض الأوقات ثم في الأوقات الأخرى ما عدا المغرب فخلاصة الإجابة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مشروعة للسامع والمؤذن وأن الجهر بها للمؤذن فيه رأيان الجواز والمنع وأن صيغة يا أول خلق الله لا داعي لها وأن ذكر الأولياء والصالحين بعد الأذان أرجو عدم الإكثار منه مع التوصية بعدم التعصب لرأي من الآراء والله أعلم